فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني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 ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم فمن اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كذبوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون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 حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رجالا يعرفونهم بسيماهم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 wanada أَصْحَابُ الدَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الدُّنْيَا الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا يَوْمِهِمْ يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يَجْحَدُونَ يجحدون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 قال يا قوم ليس بي سفهه ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح ام اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسط فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 فأنجينا وَالَّذِينَ مَعَهُ معه مِنَّا منا وقطعنا دابر الذين كذبوا وَمَا وما كانوا مؤمنين ثَمُودَ ثمود صَالِحًا صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غَيْرُ غيره قد جاءتكم بينتم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم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 بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا <والتقلأ> قول فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائدون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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لاجرا ان إن كنا نحن الغاربين قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تلقي وَإِمَّا أَن نكون نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغربوه نارك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك والهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي رساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عنهم الرجز إِلَى أَجَلٍ هم بالغوه إِذَا هُمْ ينكثون فانتقمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كذبوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِرِينَ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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ألني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تجلى رَبُّهُ للجبل جَعَلَهُ دَكًّا وخر موسى صعقا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ المؤمنين إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 فلما أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أَتُهْلِكُنَا بما فعل السفهاء منا إِنْ هي إِلَّا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتقون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 الله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما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 قُلُومِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم هَلِكُوْهُمْ معذبهم عذابا قَوْمًا قالوا هُمْ هَلِكُوْهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ ولعلهم يتقون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 وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ بِلاَ يوم قِيَامَةٍ مَن يَسُومُهُمْ سوء يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ العقاب لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ وقطعناهم في وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان يأتيهم عرض مثله ياخذوه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 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذريتهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أَنْ تقولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ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 ولو كنت أعلم الغيب لست من, من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.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 تَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَّا لَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وَخِيفَةً ودون الجهر من القول بالغدو والآصار ولا تكن من الْغَافِلِينَ إِنَّ الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته